بسم الله ج م محمدن وحبيب قل أعونا بي أعونا فالذين أوتوا الكتاب إذ Do, do, do. ينين لي من فيك تخبرني من تنال حي ويتو اخري ಮಾದ ಪಾಪ ಸಂಿ ಉತ್ತೀವಿ okay. in mm -hmm. ಹಾ ಒಂದು يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون it can ಓರ್ತ <muchas> ಓನ قد جاءكم and um. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبي نغوم بما سانزتي